وأنزل عليك الكتاب بالحق وصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآل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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أنه ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَوْمُ الضَّالُّونَ قَدْ بَأَى آلُ فِرْعَوْنَ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 والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عندهم حسن المآب قلوا نبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنة تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا Al-sabirin, al-sadqin, al-qalitin, al-mufiqin, al-mustaffirin bil ashar. Shahidallahu an nuulailaha illahu wa al لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين بوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العين بضيم بينهم وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادَّكَ فَقُلْ أَسْتَمْتَ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أَنْتَ مُنْتَهُلُ الْكِتَابَ وَالْعُمِّيِّينَ آمَنْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبئين بغير حق ويتقون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من فبشرهم بعذاب نليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا ولا آخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا كيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل لله مالك الملك توت الملك من تشاء Dan من apa وتذل من inginkan, dan beri tahu على كل شيء خرج النهار في الليل وتدخل الحي من الميت وتدخل الميت من الحي وترزق من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وَمَن يَفْعَل ذَلِك فَلَا يَسْمَنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ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 والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من Dan sumber Allah Saat Da'il shorts Allah Tebal Шok Yang Duwami kau hampir Allah Dan sponsoringu ним ter rallamakan Allah Dan قل طيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى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 هناك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلابا وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلمن الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيدا وسبح بالعشي ولبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله صفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا أر يا مقلتي لربك واسجد وركع مع الركعين ذلك من النبائ الغيب نوح إليه وما كن وَمَا كُنْتَ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمُ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ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 خلق لكم من الطين كهيئة الطير فأفخفه فيه فيكون طائرا بإذن الله وأبرئ لك ما ولبرص وأحي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآخرون لما بين يدي من الدورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله وَرَبُّكُم فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ الله امنا بالله واشهد باننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول ف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 فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدب طلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حجك فيه من بعد ما جاء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 من بته الفنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له والقصص الحق وما من لاه إلا الله وإن الله له والعزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب alla na'budu illallaha wa la nusyriku Al Kitab lima tuhajun fi Ibrahim, وما أنزلت الدورات وللجيل إلا من أَفَلَا تَعْقِلُونَ فلم تحاجون، فلما تحاجون في ما ليس لكم به علم، والله يعلم وأن حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمن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 تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا الذين أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم Kul inna الهدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم Kul inna الفضل بيد يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من تمنه بقِطَة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 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا إكلا خلا قلهم في الآخرة أولئك لا خلا قلهم في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 Mufri بعد itu muslimul, wada khaḍallahu bi thawqan nabiin lamaatina قل لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله تبغون وله اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ <ترجعون> إسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباق وباوت يموسى وعيسى وشيب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 Baiklah Keremiden Main Maka تعabym to Allah wa en surah untuk kita Kerem trzeba untuk mengada rata very selam tidak היה ma ses Taubu' min b'ad zalk wa aslahu fa in Allah wa furu al rahim. Innaladin kafar b'adain manim thum azdadu kufra la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 صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا من لا تئب راهما حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت يوضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آسا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 على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عنه ما تعملون يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين انتل كتابا يعدوكم بعد ايمانكم كافرين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 الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنت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 وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُمْ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْتِينَ وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيتون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 الكتاب لكان خيرا له منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسخون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم لدبار ثم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 أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل من أهل الكتاب أمة قائمة وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله عليم بالمتقين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 من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الأيات إن كنتم تعقلون بكله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عطوا عليكم لنا مل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 وَإِذْ غَادَوْا مِنْ أَهْلِكَ يُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ على الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألين يكفيكم ربكم بثلاثة آلاف من البلائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم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 واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سارعوا إلى مغفرة من ربكم بكم وجنّة عرضها السماوات ولن تؤعدت للمتقين الذين ينقون في الصراّء والضرّاء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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك ليام نداولها بين الناس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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا وَجَلَا وَمَن يُرِدِ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدِ ثَوَابَ فِي الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكأي من نبي قتل معه نبيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين Wahai mereka! Apa kata mereka? Mereka berkata, "Ya Tuhan, ampunilah kami yang berdosa, kami telah berkhianat, dan kami telah berbuat dosa.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 يُؤْكَمُ عَلَى آعْقَابِكُمْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى آعْقَابِكُمْ فَتَرْتَابُوا خَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ وَبِيسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُمْ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 من بعد الغم أمنة نعاسا يرشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق تَوَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِن لَّمْرٍ مِّن شَيْءٍ قُل إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا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 ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضًا غليظ القلب لم فضوا من حولك فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فيلم له فإذا عزمت فتوكل على الله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 ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أو لم ما أصابتكم صيبة قد صبت مثلها قلت أن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 يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا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 للذين أحسنوا منهم واتق وجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فَأَنْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا إِضَاءَ النَّارِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّ أما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوه وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيء لَا يَجْعَل لَّهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّنَبِيٍّ ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خيرا لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب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 الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتله لن بآء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريم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 قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموه إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحب امزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغ النفير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 اغوره اشتروا به ثمنا قليلا فبيس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب ليم وللله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن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 ومال الضالين من صعد ربنا إننا سمعنا منادي أيه نادى لليمان أنامنوا بربكم فأآ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 الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر نونثا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات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 صابرون ورابطون واتقوا الله لعلكم تفلحون